لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم, يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها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 متكئين فيها على الآراء نعم الثواب وحسن مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنبه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ودخل جنته وهو ظانم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا لا اجدا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت اكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك وَإِذْ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق, ففسق عن أمر ربه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 فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا فأبو ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 فأراد ربك أي بلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.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 قل هل ننبهكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفر واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا